جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها